رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع الذي منه صيام ستة أيام من شهر شوال ويتردد بين كثير من الناس صيام الأيام البيض فما هذه الأيام وهل منها السته من شوال مبدئيا الأيام البيض موجودة في كل شهر قمري وهي التي يكون القمر موجودا فيها من أول الليل إلى آخره 13 و 14 و 15 وسميت بيضا لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس والإسلام قد شرع صيامها وجعله مندوبا ومستحسنا جاء في الزرقان على المواهب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي وعن حفصة أم المؤمنين اربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن أن يتركهن صيام عاشوراء والعشر وأيام البيض من كل شهر وركعتي الفجر. رواه أحمد وعن معاذ العدوية. أنها سالت عائشة أم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يباري من أي أيام الشهر يصوم رواه مسلم ثم قال الزرقاني، والحكمة فيها أنها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله ولأن الكسوف أي خسوف القمر غالبا يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد وهو صيام الأيام البيض فيتهيأ له كأن يجمع بين أنواع العبادات من الصلاة والصيام والصدقة بخلاف من لم يصمها فانه لا يتهيأ له استدراك صيامها هذا ما جاء في صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر أما الستة الأيام من شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة وبصرف النظر عن التسمية فإن صيامها مندوب مستحب وليس واجبا وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم كما جاء في فضلها حديث رواه الطبراني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومعنى صيام الدهر صيام العام وجاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات لابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ومؤداها أن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر والأيام الستة من شوال بستين يوما أي بشهرين وهما تمام السنة اثنى عشر شهرا وهذا الفضل لمن يصومها في شوال سواء أكان الصيام في أوله أم في وسطه أم في آخره وسواء كانت الأيام متصلة أم متفرقة وإن كان الأفضل أن تكون من أول الشهر وأن تكون متصلة وهي تفوت بفوات شوال والحكمة في صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل في شهر رمضان هي عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإنساك المادي والأدبي إلى الانطلاق والتحرر في تناول ما لذ وطاب متى شاء فالانتقال الفجائي له عواقبه الجسمية والنفسية وذلك أمر مقرر في الحياه والله أعلم